الفنا امرا تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها وعلى آل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال ان لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أيهُ له الذئب وأن تمعنوا غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبَة إننا إذا لخاسرون فلم ما ذابوا به وأجمعوا أي يجالوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لا بأمرهم هذا وهم لا يشون وداو أباهم ما جاء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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام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 وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَّهُ من عبادنا المخلصين واستبق الْبَابَ وقدت قَمِيصَهُ من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 وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص مقد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص مقد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رَأَى قميصه قد من جبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا وقد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن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 تعصم. ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوات اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وَلَمَّا جهزهم بِذَاهِيهِمْ قَالَ أَخُونِ بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِي الكيل وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 لَهُ لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو وَهُوَ الراحمين 110. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعةهم ردت إليهم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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موسقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكيل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 إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَادَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا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 كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 118. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وذذنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نديا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فَلَنْ أَبْرَحَ أَرْضَحَ حَتَّى يَأْذَنَنِي أَبِي أَوْ يحكم اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابنك سَرَقَ وَمَا شهدنا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ واسأل الْقَرْيَةَ التي كنا فيها والعير التي أَقْبَلْنَا فيها وَإِنَّا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاءٍ مُزْجَاتٍ فَأُوفِلَنَا الكيل, الكيل وتصدق علينا مُزْجَاتٍ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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا كالله إنك لفي ضلالك القديم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 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل يا يمين قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من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 فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغته وهم لا يشعرون كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني